من الله مع الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله ينشد المصلحون مجتمعا فاضلا تسمو فيه الأخلاق وتعلو فيه الآداب وتصان فيه الحقوق وتؤدى فيه الواجبات ويحترم فيه الإنسان وتأمن فيه الأرواح وتحفظ فيه الأعراض والحرمات وإن الأيدولوجيات البشرية والفلسفات الأرضية تجتهد عبر مؤتمرات ونقاش وأوراق ومؤلفات وتلاقح الأفكار وتفجير الطاقات من أجل الوصول إلى سلامة الإنسان وعيشه الرخي غير أن كل الفلسفات الأرضية عجزت بل وأفسدت أكثر مما أصلحت في واقع الإنسان ولا سيما على مستوى الأخلاق والآداب والقيم والمثل فقد تحصل نهضة حضارية في بعض جوانب الحياة كانتعاش وسائل الاتصال وك وك وك المباني الفخمة و و وشائقات ولكن عجزت البشرية وكان أمس واليوم العالمي لمحاربة الإيدز مكتسبته البشرية بسبب إعراضها عن توجهات الرسالة وعن تعاليم الملة فإذا بالبشرية تحصد الدمار والشر وما حارب الناس الإيد إلا بعد أن وصل الإيدز إلى أرواح الناس وإن التعاليم المفتحة والفضائيات المفضوحة والأخلاقيات المدمرة وإعطاء الإنسان حرية أكثر مما ينبغي والخروج على تعاليم الشرع. هو الذي أفسد المجتمعات، وإن البشرية ما زالت تجني ما زالت تجني على نفسها، وإني أود أن أقول أن الإسلام يغفر للمجتمعات السعادة والراحة والطمأنينة بحزم ولين وقوة ورفق، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الإسلام ليس بدين روحي فقط ينزوي في التكايا أو في المساجد لكنه يخرج إلى الحياة ويأمر بالمعروف إيجابا ولكنه ينهى عن المنكر صرامة ولا يسمح في المجتمعات بالفوضى ولذلك أقص الناس الشريعة والقرآن من حياتهم وما كانت النتيجة إلا الدمار والوبال التي تعانيه البشرية إلى يومنا هذا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وإنني اليوم بصدد الحديث بعد هذه المقدمة عن بعض توجيهات القرآن السامية وبعض أوامره الراقية التي جاءت من أجل سد ذرائع الشر ومنع أسباب الفساد آية كريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون هذه الآية تتحدث عن الإنسان وحقائقه وطبعه وتكوينه بأن الرجل ميال للأنسى فطرة وطبعه وجاء الإسلام يقنن هذا الميول ويضعه في إطاره الصحيح تهذيبا من أجل أن يكون فائدة للبشرية وإعماراً للكون وإبقاءاً للنسل ولم يترك للشهوة العنان تعبث كيف تشاء تدمر وتخرب المجتمعات والأسر ولما وصل الأمر إلى أرواحهم إذا بالمجتمع العالمي والمجتمع الإنساني يتداعى لأجل محاربة الإيذ والسودان يعتبر نسبة الإيذ فيه من أعلى الدول في الشرق الأوسط فإن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن الوباء إذا كان بنسبة واحد في المية فما فوق في وسط الحوامل يعتبر البلد فيه وباء في المرض المعني ونسبة الاذ في الحوامل واحد وواحد من عشر في المية في وسط الحوامل وهي نسبة كبيرة جدا ومخيفة في وسط الحوامل فقط في طلاب الجامعات بنسبة اثنين في المية في كل مية طالب يوجد طالبان مصابان بالاذ ومعظم الإصابات في السودان من عمر خمستاشر إلى عمر خمسين سنة الشريحة التي يحتاجها المجتمع وتحتاجها الأمة وقل المؤمنين يغض من أبصارهم والبصر يعد من أجل النعم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون واعتبر القرآن الكريم أن البصر نعمة ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها لعلكم تشكرون ولكن البصر فيه مسؤولية ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول وإن العين لا لتزني وزناها نظر وفي الصحيحين إنما جعل الاستئذان من البصر تستأذن إذا أردت أن تدخل لأجل البصر هذا البصر لأجل أنه نعمة بعض الناس يفقد البصر فيعيش بين الناس أعمى يحرم من التمتع بلذة الحياة نظرا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في الصحيح قال تعالى إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه سماه الله سماه الله عز وجل حبيبتاني تخيل أنت الآن جالس وأنت أعمى أو أنك فجأة عميد لا تستطيع أن تتصور هذه المسألة خاصة بعد أن رأيته ولذلك قال فصبر قال فله عند الجنة يعني قصاد البصر مباجرة بشرط أن يصبر الجنة هذا البصر الآن من أصعب الأشياء غضه كما قالت الآية وغض البصر خفضه وصرفه وعدم النظر إلى الحرام وكل المؤمنين يغض من ومن هنا للطبعيد ليس المطلوب أن يغض الإنسان بصره دوما فهذا لا يكون ولكن أن يغض بصره مما يمكن أن يغض منه البصر ومما هو في استطاعته شخص يفتح الفضائية بيده ويجلس الساعات الطوال يقلب البصر فيها يقول القرآن قال من أبصارهم ما يقول للبصر أنا بصري لكن برضو في حاجات قالوا يعينوا ليها الحاجات قالوا يعينوا ليها دشنو اللبنانيات الممثلة الممثلات السورية البي عنو البي عنو رسول بخلوشنو وذ وذالك لأن القل البصر مرآة القلب لذلك قال علماء السلوك والتربية في الإسلام إذا غض البصر طرفه غض القلب شهوته وإرادته أي جزء بغض بصره ما بجوع وجاء والدليل ذلك أذكى لهم ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن السلامة تقتضي أن تغض البصر ابتداءا والبصر مرآة القلب ولذلك والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين القيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النظرة سهم من سهام إبليس مسموم تصيب الإنسان في مقتل ولذلك من الإشكالات أن الشخص قد ينظر إلى امرأة ولا يحصل شهوته فيها لكنها تؤجد وتترك فيه أثراً من الغريزة واتقادها مما يجعله يزبي بغيرها قد يرى جميل في الطريق هو عابر وهي عابرة هو في بص راكب في حفلة وهي ماشية بخروجينا ما ما بديف ما بتكلم معه لكن تظل هذه الخواطر فيه فيزني بغيرها عيادا بالله ولذلك البصر خطر سهم من سهام إبليس مسموم قال سعيد بن المسيب رحمه الله ما آية الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء إذا جل البنى آدم أقول نعمل له مستقيم بس اجيه في باب النسوان يزيل الموضوع لذلك قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن إبليس قال النساء نصف جندي نصف جنود إبليس نسوان وسهمي الذي إذا رميت به لا أخطئ ولذلك أوصى داود عليه السلام ابنه سليمان قائلا امشي خلف الأسد ولا تمشي خلف امرأة أجنبية ألسى الدمش بيأكل وكعب مفترس تمشي وراء الأسد المفترس ما تمشي وراء مرأة لأنك إنت ابتداء ما عندك نية كعبة ولا هبكو عند نية كعبة وهذه خطورة المسألة أنها بعد ذلك تتولد وتقدح في النفس شرور وآثام وتفكير وتخطيط عياذا بالله ولذلك كان القرآن راقياً في توجيهاته لما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حاجة الناس لغض البصر في عصرنا هذا ما س لا سيما في عصر الفضائيات غض البصر صعب وأصعب شيء الآن أصعب عبادة في عصرنا أن تغض البصر عن الحرام تعبدا لله جل جلاله وهذا يحتاج إلى إيمان وإلى شخص متمكن من نفسه صعب جدا مع الجامعات المختلطة غض البصر صعب وجود النساء في كل مكان بما في ذلك المواصلات الأماكن العامة أماكن التجمعات الشركات دوامين الحكومة دوائر الدولة أينما ذهبت تجد المرأة ولذلك أصعب شيء لو جبت أنا أشتغل شغل خاص شنو يعني شغل خاص يقولك تاجر ناس الضرائب بيرسوا لك مرة اسمها موظفة الضرائب تجد حلفك وتقول لك بكم تمشي من النصوان وين وكان اشتغلت أبوتك أنت معناه مشيت النصوان الرسمي يعني ت هذا عشان عايز لهم نو يعني هذا التبع لمنو... للمكانيكية هذا التبع للمكانيكية والكماسرة ال... بتاعنا حفلة بجوك النسوان راسه عديل يعني ما في طريق أصلا المجتمع الآن صعب جدا أسوأ ما في المجتمع اليوم أن المجتمع يريد أن يقنن للفساد حاجة غريبة مش الناس يقول والله إحنا غلطانين والله يتب علينا والله يقدرنا يقول أخماله فشنه الله ذاته قال النسوان يطلعن الله قال يطلعوا كده بالطريقة دي ده حلال ده حسد ده شرعي المرأة تخوت ما في بأس محجبة ما في بأس محتاجة للعمل وفي النساء يعلن أسر ولهن واجبات كبيرة جدا تجاه أسرهم ما في بأس لكن الونسات في المكاتب دي علاقة شنو بأكل العيش ولو فصلوا المكاتب بيدور شنو يعني ذول بيقول أنا ما أقدر أشتغل في المكتب إلا يكون المكتب فيه بنات معنا يقول أنا ما بقدر أنتج الشغل وأقدر أشتغل كويس إلا يكون معنا بنات يا أخي إذا ربنا ذلك كفيك ده دي دي فتنة ما تركت بعدي فتنة فتنة أضر على الرجال من النساء يا أخي خليك كلام ابن الجوزي وكلام فلان وكلام علان ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء بل تجد الرجل محترم مؤدب في كل شيء أمين في المال لكنه في أمر النساء ضعيف بل لو لم يكن ضعيف يضعف ولو أردت أن تعرف الحقيقة اقرأ قول يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم واحد يقول لك والله أنا ما بشيل في نفسي حاجة أنا بتقول لنا اسمعها زي أختي يقول لك زي أختي ما في يا أختك يا ما أختك ما تقول لي زي أختي انت أحسن من يوسف عليه السلام يا أخي يوسف عليه السلام في أمر النساء يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن والعلاقات الاجتماعية المفتوحة في ناس واحتجوا يسلم على وحدة سلام شديد حار تقول له دي محارمة خالتك عمتك بتختك يقول لك لا لا جليبك يعني بيتعمق مثلاً برضه بيتعمق ما بطل لا لا يقول لك يا اخي علاقة معه شنو يقول لك دي بتحجتي حجت معي في يوم من الأيام بتحجتك دي علاقة بالله قال دي بتحجتي قال يعني ذاته عشان لا جاف الحج خلاص يعمل لك فيه علاقة يعمل مع علاقة قال يقول لك بتحجتي أكيد في براءة لكن هذا ليس مجال المرأة خطر يا يحقا لك الأسد شفت الأسد تمشي وراء لكن ما تمشي وراء مراء نهائي والله الضرر يا أخي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن هذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاب ابن إبراهيم عليهم صلوات الله أجمعين يوسف عليه السلام يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ومن صبى إليهن بغير حلال كان جاهلا وإن حمل أعظم الشهادات وأكون من الجاهلين فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إذن حاجة الناس ماس في هذا العصر الذي حصلت فيه جرأة حصل في نوع من أنواع الانفتاح حصل فيه توسع في العلاقات، حصل فيه خروج للمرأة لم يسبق لها مثيل وتواجدها في كل مكان بحق أحياناً وبباطل في أحيان كثيرة يظل الرجال من أكبر تحدياتهم أن يغض أبصارهم إذا كان ودي فطرة يعني يقول لك وغض غض البصر إخوانا زول بيكون ما ناوي عين فجأة بعين بعد ما يعين بعد ذلك بيسترسل ويبدأ يتمعا وينظر ما بكون قاصة في الأول هو لذلك لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وجاءت الخثعمية وهي شابة تسأل عن عن أبيها وتستفتي وكان صلى الله عليه وسلم على راحلته قد ردف ابن عمه الفضل ابن عباس بن عبد المطلب لما جاءت وقفت في الحج نظر الفضل إليها ونظرت إليه عاية لها وعاية لها لازم يحصل مش في شاب وشابة وأشعر أن أكثر من يعاني في غض بصره وإلزام نفسه الاستقامة هم الشباب قبل الكبار الكبار أنفسهم يعانون لكن الشباب يعاني معاناة شديدة فألوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل لو أليه رأسه البدبة جاي لو أليه رأسه قبل له قبل له رأسه كده العباس قال له ألويت عنق ابن عمك قال حدث حدث فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما انتهى الكلام انتهى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عليا رضي الله عنه يقول يا علي لا تتبع النظرة نظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة تعاين النظر الأولى بس هذه تكون نظرة فجاعة مرتفون قاصد لكن إذا عرفتها إنها مرأة غط بصرك عنها عرفتها مرأة جاد بيتوب يا يعايي تقول له بتعيي مالك يقول له دارا شوفه منه أول حاجة دارا شوفه ما ما روى راجل حاجة لابس توب هيكوش شو يعني في في في بيج لابس يعني ما مرة ياخي يا حاجة توب معنا عين كم طوال زح زح زح وشك ياخي يا زح راسك ما تعيي يقول لك بعد ما يعرف مالك يقول له دارا عارفه منه عندك معاه تجارة مالك ما عارفه منه ليه بس ياخي يا سلم قلبك يا ياخي قال جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك اصرف بصرك بالمناسبة هذه العين التي أعطانا الله عز وجل لها لمزايا التأمل في الكون والنظر في الملكوت والقراءة والاطلاع والمعرفة وعدم ضياع الحقوق أصل ما بدو نغشى تبيع وتشتري لتسلم وتستطيع أن تتحرك زول الماعن ال العميان بيتحرك لكن بيتحرك بقيود يهبش وبيعكازة وزول سقو لكن أنت تتحرك بحرية هذه مساحة البصر لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كل عين يوم القيامة باقية إلا ثلاثة أي صور الله دعيون يبقى يوم القيامة بعيون بكرة إلا ثلاثة قال عين غضت عن محارم الله وعين باتت تسهر في سبيل الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله دي ثلاثة عيون مشكورة. أما العيون التانية الفاكه المام منضبطة هذه عيون ليست محمودة وسوف تبكي يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح الجامع الصغير اضمنوا لي ستا اضمنوا لكم الجنة اصدقوا اذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتوا منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم ستة تعاليم وتوجيهات نبوية كالبلسم الشافي للمجتمعات المسلمة وشاهدنا واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم لو أردنا أن نتحدث عن مثالب إطلاق البصر ما هي أضغار ومخاطر إطلاق البصر طبعا الناس لما يسمعوا الخطبة دي يقولوا يا أخي ما هذا نحكيه ما بتقدر أنا متوقع أول تعليق يقولك أكيد يا شيخ الله ما قادر ما بنقدر يقول لك والله ممكن ممكن وفيه سلامة وراحة من تركها المذرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافة أعقبته إيمانا يذوق حلاوته شفت زول بقود بصره ده بيبقى مرتاح نفسيا وتأتيه طمأنينة وإيمان والله تشعر أنه في نسوان وضغط بصرك قصدا تحس بمعان الإيمان تتدفق على قلبك في الحال في الحال أول الأضرار الحسارات الذي ينظر كثير سوف تتأجج شهوته وسوف تنحرف غريزته دون أن يحصل شيء نظم وتأججت الغريزة ثم ماذا بعد هو في مكانه جالس عبر الفضائيات وأخطر أنواع الفتنة فتنة النساء في الفضائيات يا إخواننا ينبغي أن لا نخالف الفطرة السوية ينبغي أن لا نخالف القرآن الغرب وأمريكا يسمح بالعلاقات مفتوحة ويقول لكنا حرب الإدز كيف تحربوا الإدز وعندهم السبب الرئيسي الأول الانتقال انتقال الفيروس عبر الاتصال الجنسي. ومعظم الحالات الموجودة في السودان الاحصية بتقول سبعة وتسعين في المئة من الحالات انتقلت عبر الاتصال الجنسي. غير المشروع. او غير المنضبط. اشكالات حقيقية. يتحدث عن اليد دون ان يحاول الناس أن يحاربوا هذه المسألة الآن قالت منظمة الصحة العالمية أن أعلى الدول في إفريقيا بالمناسبة الإحصائية بتقول المصابين بالإيلز في السودان براهم يساووا المصابين بالإيلز في الوطن العربي كله في يوغندا نسبة عالية جدا. كانت أن تصل إلى 15% من السكان ما استطاعت منظمة الصحة العالمية تحارب الإذ إلا عبر أئمة المساجد في يوغندا وكمبالا كلموا أئمة المساجد وأئمة المساجد لما يتكلموا النزمة بدأت تقل واستطاعوا أن يسيطروا على المرض كما يقولون يا أخي الفطرة بتقول انه الرجل يميل الى المرأة الفطرة بتقول تقنن هذه العلاقة حتى لا تنحرف عبر الحرام الفطرة السوية تقول ان رشدة محاربة الايد لا يحررها طبيب يحررها المأذون عندنا نحن خلاص الكلام الايد ده ما بيجر يوقفوا لا تقول ليه الدكاترة ولا تقول ليه الأدوية بيوقفه المأزول بالقسيمة دي بالحلال الذي شرعه الله وجعله للنفس لتسكن والعاطفة لتهدأ والأبصار لتغض يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج لكن عندنا للأسف الشديد أحيانا بعض الناس مزوجوا بعين ده بقى ماعرف اللي وشنو الرسول قال أغضوا للبصر في ناس بعد ده ما أغضوا للبصر يعني في ناس بيفسدوا ما ما شباب عزاب لا متزوجون ده شنو ده ده أزول يقول على كم وشنو ورسول يقول فإنه أغضوا للبصر وأحسنوا للفرج وهذا للأسف الشديد يدل على انحراف الفطرة وأن صاحب هذا الـ الـ الإشكال مريض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قلت له مرض الشهوة شهوة النساء لا يشبعه الحلال لذلك ينحرف إلى الحرام إذا أرادت البشرية أن تسعد والدول الإسلامية على وجه الخصوص أن تحيا حياة كريمة عليها ان تأخذ بالاسلام كله. بدءا من التوعية. والامر بالمعروف. وتقويم المجتمع. ونشر الثقافة. مرورا بالاسر. والمحافظة عليها. والبناء الاجابي. وختاما بالحدود الصارمة. الحدود الصارمة. اقطع يد اقطع يده. مذكوري. قال لنا ارجوما الحجان ارجوما الحجان. والله ما تعملوا كده أخسم بله ما تعملوا حاجة تلفوا تجوا تاني للحدود يمشوا يجوا تاني للحدود يا أخي الآن الصحف بتكتب عن أمن المجتمع السرطة بتاعت أمن المجتمع بعض الناس لا يرى سوءا ولا شرا إلا في أمن المجتمع السرطة التي تحارب الفساد التي تحافظ على المظهر العام التي تصون الأداب العام التي تمنع من المنكر هذه أعلن عليها حرب من قبل بعض الأقلام في صحفنا لصالح من؟ لصالح المجتمع المسلم؟ لصالح الفضيلة لتسمو؟ لصالح الأخلاق لتزدهر؟ لصالح القيم لتهيمن؟ لصالح المثل والآداب والعفاف من أجل أن تسود؟ لماذا يحاربون شرطة أبن المجتمع؟ وهي من ال... وهي من الشرطة التي يعتمد عليها كثيرا في أنها تمنع بعض الفساد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فل بيده لحد يوم الليل في ناس بيده دي ما واقع عليهم بيده دي يعني شنو تربط على كتفه كده تقول له مع ليش تاني ما تعمل الرسول لمن قال بيده قاسه شنو بيده معنا استعمال القوة طيب إذا كانت الأجهزة الرسمية لا تستعمل القوة أيترك هذا للشباب والناس العامة أيضا القمكر شاكل وضارب يعني فوضى هذه من رأى منكم مكر فليغيره بيده من السلطان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن متى يكون هذا لصالح قيمنا متى يكون هذا لصالح الفضيلة والعفاف متى يكون هذا لصالح الأخلاق متى يكون هذا لصالح الشباب متى يكون هذا لصالح الأعراض التي يبغي أن تحفظ وأن تصان يهاجم الناس سرطة أمن المجتمع لبعض الـ الـ الـ الـ السلوكيات الفردية واحد من السرطة دقل زول ولا دقل بيت ولا عمل غلط يقول لك ناس عندهم ما دارين المجتمع دي دا يكون في عافية ما دارين تكون في فضيلة المجتمع لا بد شوف تشوف الإسلام لما نوضع حلول نعم الرفق والوعي والتوية والدعوة، لكن إسلام ما ميت، ما سلبي، في قوة، في قوة، في الكتاب الهادي والحديد الناصر، وأنزل الحديد مع الكتاب نزل الحديد، قال له في حدود ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله، في ناس دارين يكونوا أرحم بعباد الله من الله الذي خلقه دارين يرحم العباد. أكثر من ربنا أأنتم أعلم أم الله يا أخي الله قال في قوة وفي حسم لكن الأصل الرفق الأصل البيان الأصل التوعية الأصل كذا إن هذه القضية في غاية الخطورة والأهمية لأنها تمس نقطة في غاية الحساسية الحسرات من أعظم المثالب والمخاطر بالنسبة لعدم غض البصر اتنين الآثام يا أخي انت كان عينتا قول ما عملتا خالفت القرآن فيذ والعين تزني وزناها النظر هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذن يقول لك لكن أنا كان ما غضت حيصى شنو حيكتب لك الملائكة إنك ما غضت لأنه في خيانة وأسوأ نوع الخيانة يعلم خائنة الأعين، العيون دي بيدخور خيانة شديدة. في النظر في ما لا يحد لها يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. ثالثا مما لا شك فيه أن كثير من الفواحش سببها النظر من مرتلات الفواحش الحسرات. والآثام والفواحش عشان كده قال يغض من أبصارهم طوال ويحفظوا ويحفظوا معها فروجهم الذي لا يغض بصره من الصعب جدا لأنه سوف يصير إنسان مت مت مت مت متعلق بالشهوات كثير التفكير في هذه المسائل ويبدأ بعد ذلك لا يستقر ولا يهدأ له بال إلا في الحرب، لذلك السلام تقتضي وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم وختم الآية ب ب, ب... بختام عجيب قال إن الله خبير لأن البصر قد تتجس مع شخص. بالقرب منه تنظر إلى الحرام هو لا يعرف فذكرك بمراقبة الله عليك إن الله خبير بما نصنعون يعني حاجة عجيبة غوط بصرك كاما غضيت الناس كاما ما شافوا يمكن تكون في قطة قبلات مشغل الفضائية أي حاجة من الفضائيات الساقطة الأفلام المسلسلات والافلام أشكال وأنواع يا أخي الواحد يقول لك الفيلم ده ما فقوا غراميات فيلم بتاع شكلت كله مسدسات وكده برضه بنات عريانات بتعمل شلو بتوقع الفيلم كله دنجل وترفع راسك انت عارف المشاهد يعني زمن كله خفزول بعين في الأفلام والمسلسلات بغض بصر يقول لهم لما البنات اللي يقبل كده يقول للبنات ازي حد كلموني هتظل الفيلم كله عامل كده امشي وين البنات يا اخي ده كلام ساكت والله والله يا اخواننا هذا الموضوع له مخاطره الكبيرة جدا ولذلك الاسلام جاء ليمنع الفاحشة من جذورها اي حاجة بتمنع منع الاختلاط منع الخلوة منع النظر إلى النساء منع أمور كثيرة جدا وفي المقابل فتح أبواب الزواج وفي المقابل أقام الحدود وضرب سياج منيع من الآداب والتسكية والأخلاق على المجتمعات وذلك لتسلم أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلة وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين إن هو ريو ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم مبارك على ذبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كيف السبيل لغض أبصارنا جميعنا على قناعة تامة ورضا كامل بالشرع وأيقننا بأنه يلزمنا أن نغض أبصارنا ولكن كيف السبيل خاصة في هذا العصر بالذات عصر الشهوات والفضائيات أول شيء بمراقبة الله تعالى وذلك يحتاج إلى إيمان أن تقوي إيمانك بكل مقويات الإيمان قراءة القرآن زيادة الإيمان صلوات الجماعة دعاء الله التعلق به كل شيء يقوي إيمان قوّي إيمانك سئل الجنيد رحمه الله كيف أغض بصري قال إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المرأة قبل ما يجد عين الله شايفك ألا تستحي منه ما يعين على غض البصر استقامة القلب استقامة الباطن مع الله أن تستقيم بقلبك مع الله يقول محمد بن سيرين رحمه الله أحد علماء التابعين إني أرى امرأة في منامي لا تحل لي فأغض بصري عنها جو النوم هناك كان شاف ليو واحدة في النوم وجو النوم صدرت إنها ما ما من محارم وأنها إجنبية يصرف بصره عنها جو داخل النوم ذلك لأنه استطاع أن يتمكن من نفسه ثانيا من أكبر أسباب الإعانت على غض البصر مفارقة أماكن الفتن والشهوات. من الأول ما ما تفتحت الفضائية ما تجنب من الأول لكنك تجنبت طبعا الناس عندهم يقول لك الأخبار يقول لك يا شيخنا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يقول لك أنا دار أتفرج الأخبار لكن الحكاية بتبدأ بالأخبار وتنتهي ب أزولكم قاعد تفرج في الأخبار بعد شوية الجزاء والأخبار شوية ميتة يقول كده نشوف القنوات التانية فيها شنو وما بيجيب فيها لما يلك التعري يفوت البعادة طوالي لكن بيكون شاف حاجة لحد ما يصبح مدمن أول يوسف عليه السلام ربنا قال عنه فاستبق البابة ما ما جامل يخوان شوف موضوع عن النساء ينبغي أن يأخذ الناس فيه بالشريعة أي باب يأتي بشر سد. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء قال رجل أفرأيت الحم قال الحم الموت قال ليه أخوي بيجيت والناس اسمع مرتي قال لي ما يخش في الصحيحين الحديث أي حاجة بيجيب شر ما, ما تفتح مجال ما ما تعرض نفسك إلى الفتن قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران مريم الحصان الرزان العفيفة الطاهرة إذا أتي لك بها لتعلمها كلام الله خاليا بها لا تفعل بعدك أن ترى أستاذ الكيمياء وأستاذ شنو ما عارف والمدرس الخصوصي كويس كأشياء كثيرة جدا الخلوة ممنوعة الخلوة ممنوعة لأنها خطرة كل شيء يفتح مجال للشر أبعد منه تعب ما تتعب لغبتك ما تعاين في الأول كان ما عايزة بترتاح طالب في الجامعة أمشي الجامعة وأدرس مش بتقرأ أي شرك كراساتك أطلع طوالي بعد عشر بعد المحاضرات ما تقنب ده جو بتاع فتن ما تقنب فيه تطلع طوالي القراية حاجة محتاج تقرأ محتاج تتعلم لكن ما محتاج تتعلم ما محتاج تتقنب وهكذا ثالثا الزواج لا بد من أن يتعامل الناس مع هذه القضية بجدية الاذ يحاربه المأذون ورقة المأذون دي أهم حاجة بل حلال ثاني أي حاجة بتجيب الاذ الناس جي لك أدوية ما بيخاريكو ما بيخاريكو بيخاريكو الدين ده القرآن يعلم ما يشبع النفس ويسكنها لذلك لا بد من تيسير أمر الزواج والنظر لهذه القضية بجدية ولا بد أن أن يتضافر المجتمع جميعه من أجل تيسير أمر الزواج وفتح أبوابه وأفاقه للشباب المسلم من أجل أن يعف أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الخطبة والتي كانت تحت ظلال آية من كتاب الله واحدة تأملتم وسمعتم ما فيها فكيف بالقرآن كله هذه آية واحدة فقط من صورة النور تضع توجيها ربانيا وأمرا إلهيا لسلامة المجتمعات ولحفظ الأعراب أسأل الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلة اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا ربنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين اللهم احفظ أعراضنا وصل مجتمعاتنا من كل شر وفسوق يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واحفظنا بحفظك واقلأنا برعايتك يا رب العالمين اللهم احصن الشباب وزوج الفتيات يا رب العالمين اللهم يسر الخير لأمتنا وادفع الشر عنا يا كريم يا حنان يا منان اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين الله محفظ مجتمعات المسلمين الله محفظ مجتمعات المسلمين من الأمراض الفتاكة والأوبئة الهدامة والملل والف والأفكار المنحرفة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا